بسم الله الرحمن الرحيم الحق قسم الحق وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عادوا فأهلكوا بريح صرصر أرهى عليهم سبع ليالي وثمانية أيام هل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفك سوبخ فيأةث الص سول الرض سهمث أ Oh <laughs> فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملة الأرض والجبال فدوا كساد إذ تخرجون لا تخفى منكم خاطئ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيصف ها أمقرأوا كتابي إني أَنِّي أني ملاق حسابي فهو في عيشة مواضية في جنة عالية في جنة Wielu z وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا ليتني لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما. لك ni so le فغلوه o vous til til til ولا يحب ولا قام المتقين، فليس له اليوم هاهنا حميد. فليس له اليوم ها هنا حميم ولا فلا أقدم بما تبصرون فلا أقدم بما تبصرون وما لا تبصرون Innuhul qaul Rasulin kareem. وما هو بقول شاعر فَلِلَّمَّ ما تؤمنون ولا بقول مَا وله لما تذكرون <تصفيق> لو تَقَوَّلَ لَيْنَتَقَوَّلَ أَقَوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَصَّنَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّمَا لنعلم أَنَّ منكم عِندِ وَإِنَّهُ لَحَسَرَ على عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لحق